أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا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 119. قال الذين استكبروا إنا بالذي امنتم به كافرون 110. فعقروا الناقة وعثوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح إنا بما تعدنا 119. فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين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 قوم مسرفون